فَقَتَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِنَعْمَةِ اللَّهِ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده